السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا نتكلم عن قاعدة أن الأصل منع ما يؤدي إلى النزاع في البيوع وذكرنا أن من صور ما يؤدي إلى النزاع بيع الغرر وذكرنا صورا له وكنا نتكلم عن البيعتين في بيعة ووقفنا عند صورة من صورها وهو اجتماع عقدين في عقد وهذا ذكره بعض أهل العلم ويقوم عليه مذهب الحنابلة الذي يظهر لي والله أعلم في المسألة ابتداء أن هذا غير صحيح أن اجتماع العقدين في عقد واحد ليس من باب البيعتين في بيعة وانما ينظر إلى توفر شروطها لأنه لا دليل من الكتاب والسنة على هذا ولا من أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم ما يدعم هذا فهو مرجوح لكن يتفرع على هذا مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك وصورته أن يستأجر الطرف الأول او الطرف الثاني من الطرف الاول سياره مثلا لمده معلومه باقساط معلومه ثم يملك السياره في اخر العقد بثمن او دفعه معلومه فيجتمع هنا عقد الاجاره في اول الامر ثم عقد البيع وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه الصوره فبعضهم اجازها وذكر صورا يخرج عليها واكثر العلماء الذين يلتفت الى اقوالهم في الفتيا على تحريم هذه الصوره وانها لا تجوز وهو الظاهر والله اعلم أنها لا تجوز ولا تصح لكن ما هي العلة بعض أهل العلم قالوا العلة أنه اجتمع في هذا العقد عقدات عقد إجارة وعقد بيع وهذا من باب بيعتين في بيعة فيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وهذا التعليل والله أعلم مرجوح وبعضهم قال لما فيه من الجهالات والغرر فإن هذا العقد يتضمن صورا من الجهالة والجهالة تمنع صحة البيوع والذي ظهر لي والله أعلم أن العلة الصحيحة لتحريمه هي اجتماع عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد اجتماع عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد لأن عندنا هنا يوجد توجد الاجاره ويوجد البيع وأحكام الاجاره من حيث الضمان ومن حيث يعني أمور كثيرة تختلف عن أحكام البيع فيجتمع في هذا العقد الواحد عقدان لكل واحد منهما أحكام تخالف الآخر وهذا يؤدي إلى عدم الضبط وإلى النزاع وإلى الغرر فهو لا يجوز إذن العلة الصحيحة ليست وجود عقدين مطلقا في عقد وإنما وجود عقدين تختلف أحكامهما في عقد واحد فأحكام الاجاره غير أحكام البيع والتحريم هو الذي صدر به قرار هيئة كبار العلماء في السعودية وهناك صورة اخرى تسمى الايجار المنتهي بالوعد بالتمليك ليس منتهيا بالتمليك منتهي بالوعد بالتمليك حقيقتها انه كأن البائع يقول انا اوجرك سيارتي هذه بكذا لمدة كذا على أني أعيدك أنه إذا انتهى عقد الاجاره فأنت أحق بالسيارة من غيرك فهنا مجرد وعد فإذا انتهى العقد ينشأ عقد البيع فهذا يسمى الإيجار المنتهي بالوعد بالتملك وهو جائز لأنه لا عله تمنعه هنا فالعقد عقد إيجارة فقط والوعد ليس بعقد عند الجمهور خلافا للمالكيه الذين يرون أن الوعد عقد لكن عند الجمهور الوعد ليس بعقد فالبيع يقع في بعد الانتهاء يقع البيع إن شاء الطرفان فيكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر مخيرا انتبهوا لهذه الصفات يكون العقد على الاجاره مع الوعد بالبيع وعند انتهاء عقد الاجاره يكون صاحب السيارة مخيرا والمستأجر لها مخيرا هذا جائز وأنا أنبه على هذا لماذا لاني وجدت أن البنوك أصبحت تتحيل على الفتوى بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك فتسمي عقودها الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك وحقيقتها الإيجار المنتهي بالتمليك فتغيير الأسماء لا يغير من الحقائق شيئا وإنما العبرة بالحقيقة فأنت لو ذهبت مثلا إلى البنك تريد أن تشتري فقالوا عندنا الإيجارة المنتهي الوعد بالتمليك اقرأ العقد فإن كان مضمون العقد إيجارة مع وعد بالتمليك تكون أنت مخيرا فيه ويكون البنك مخيرا فيه بعد انتهاء عقد الإيجارة فهذا المفتبه الجواز أما إذا كان عقد الإيجارة ينتهي بالتمليك فهو الإيجارة المنتهي بالتمليك سواء سموه المنتهي بالتمليك أو المنتهي بالوعد بالتمليك شيخ الإسلام تيميه رحمه الله فسر البيعتين في بيعة بتفسير، وهو أن يبيع البائع السلعة مؤجله للمشتري بمئة على أن يشتريها منه حاضرة بخمسين يقول أبيعك السيارة هذه بالتقسيط بمئة ألف لمدة خمس سنين على أن أشتريها منك أنا. بخمسين الفا وهذا يا اخوه هو بيع العينه فشيخ الاسلامي التنمير رحمه الله فسر البيعتين في بيعه ببيع العينه والحق ان هذه صوره من صور البيعتين في بيعه وليست هي البيعتين في بيعة. وإنما صورة من صور البيعتين في بيعة فيجتمع عليها النهيان النهي عن بيع العينة والنهي عن بيعتين في بيعة ولا يخرج ذلك بقية الصور التي ذكرناها وهنا أنبه تنبيهات نافعة تتعلق بهذا قبل أن نكمل صور الغرر منها أن العلماء متفقون على أنه يستثنى من النهي عن بيع الغرر الغرر اليسير فالغرر اليسير لا يمنع البيع طيب ما هو الغرر اليسير هل المقصود بالغرر اليسير القليل الجواب لا المقصود بالغرر اليسير كل غرر لو منع البيع من أجله لما صح البيع اصلا كل غرر لو منع البيع من أجله لما صح البيع أصلا الإنسان يأتي يشتري طبق بيض طبق بيض لا يدري ما فيه داخله لو قلنا لا يجوز بيعه لما فيه من الغرر معنى ذلك انه لا يباع البيض ما في طريقه يكسره يفسد المغيبات في الارض كاللفت والفجل والجزر الغرر فيها يسير طيب هات لنا مثالا الغرر فيه فيه ليس قليلا ومع ذلك هو مغتفر اقول بيع العماره بيع العماره العماره فيها غرر القواعد كيف حالها الحديد فيها كيف كميه الحديد كميه الاسمنت ما ندري ربما الذي في المخطط شيء والمنفذ شيء آخر ما وراء الجدران من الأسلاك والأنابيب ما ندري هل من النوع الأصلي أو من النوع التقليد كمية الحديد في الأعمدة ما ندري هذا كثير لكن لو قلنا إن هذا الغرر يمنع البيع ما صح بيع عمارة لأن ما يمكن نقول كسروها ننظر في القواعد وكمية الحديد أو كسروا الجدران ننظر في الأنابيب ونختبر جودتها فلو اعتبرنا الغرر هنا لما صح بيع العقاري فهذا غرر يسير يغتفر ويصح بيع العقار بيع العمارات مع وجود هذا الغرض التنبيه الثاني يلحق الفقهاء بهذه المسائل التي ذكرناها مسألة بيع المبيع قبل قبضه بيع المبيع قبل قبضه وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه متفق عليه وفي رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم حتى يستوفيه ويقبضه يعني روايه الصحيحين حتى يقبضه في رواية للبخاري حتى يستوفيه وفي رواية لمسلم جمع بينهما حتى يستوفيه ويقبضه والاستيفاء معناها الكيل أن يكيله والقابض أن يحرزه ويكون في ملكه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما وأحسب أن كل شيء مثله يعني مثل الطعام وأحسب أن كل شيء مثله رواه مسلم هنا يا اخوه المبيع قد يكون طعاما جيد وقد يكون غير طعام لكنه مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع مكيل يباع بالكيل وهو غير طعام أو يباع بالوزن بالكيل أو بالعد بالحبة أو مذروع بالدرعة مثل القماش وقد يكون غير الطعام ولا يباع بهذا يعني ثلاثة صور إما أن يكون طعاما وإما أن يكون غير طعام لكنه يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد وقد يكون غير هذا فإذا كان المبيع طعاما فهذا المبيع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة قبل قبضه بإجماع العلماء إذا كان المبيع طعاما فلا يصح التصرف فيه بالمعاوضة. انتبهوا لهذا. لا يصح التصرف فيه بالمعاوضة. قبل قبضه بالاجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: اجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وقال ابن القيم رحمه الله حكى ذلك غير واحد من أهل العلم إجماعا وحكي عن بعضهم خلاف لكنه يعتبر خلافا شاذا لا يقدح في الإجماع والطعام يا إخوة إما أن يكون مبيعا بغير الجزافي يعني مبيع بالكيل بالكيل صاع خمسه اصع بالوزن هذا إذا كان طعاما إما بالكيل وإما بالوزن وهذا الذي يقول فيه الفقهاء مبيع بغير جزاف يعني بكيل أو وزن وهذا لا يمنع لا يعلم في منع التصرف من المعاوضة فيه خلاف معتبر بل محل إجمع والطعام المبيع جزافا هذا الذي يسمى ببيع الصبرة بيع الصبرة كومه هذه الكومه من الأرز بستين بسبعين بثمانين بمئة هذا المبيع الجزاف هذا نقل عن الإمام مالك رحمه الله في التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوضة روايتان رواية بالمنع كقول الجمهور ورواية بالجواز وعلى هذا بعض المالكية لكن السنة قاضية بعدم الجواز ولذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله ذهب هذا المذهب بعض المالكيين وحكاه عن مالك ثم ذكر القول بالمنع وقال وهو الصحيح عندي في هذه المساله لثبوت الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا العلماء الذين عرفوا المنهج الشرعي في النظر إلى الخلاف والذين عرفوا طريقة الأئمة في الخلاف يعرفون للعلماء فضلهم ويعرفون لأئمتهم فضلهم ويأخذون بما دل عليه الدليل و قد دلت الأدلة التي ذكرناها على هذا منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه رواه مسلم وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال, النبي صلى الله قال حكيم رضي الله عنه ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه رواه النسائي وصحح الألباني رحم الله الجميع إسناده كما قلنا معنى يستوفيه أن يوفى بالكيل أو الوزن وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم يعني كان الناس يبيعون فكانوا يضربون عن أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم وهذا في الصحيحين والمقصود حتى يؤوه يؤوه الى رحالهم يا اخوه حتى يقبضوه القبض بحسب العرف ولا يشترط النقل من المكان وانما الشرط هو القبض والمرجع في القبض ما جرت به العاده فقبض كل شيء بحسبه بحسب ما جرت به العاده وقد اجمع العلماء على ان من اشترى طعاما جزافا وقبضه يجوز له ان يبيعه في مكانه ابن عمر رضي الله عنهما يقول حتى يؤوه الى رحالهم أجمع العلماء على أن من ابتاع طعاما جزافا له أن يبيعه في مكانه بشرط أن يقبضه فإذا قبضه جاز له أن يبيعه في مكانه وعلى هذا عمل المسلمين في أسواقهم يشترون الطعام بالصبرة ثم يبيعونه بعد قبضه في مكانهم هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن, أن يكون المبيع غير الطعام ويكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا مثل السكر السكر ليس بطعام وذلك لا يخرج في زكاة الفطر السكر لا يخرج في, لا يخرج في زكاة الفطر لأنه ليس بطعاء ولكنه يكال أو يوزن والملح الملح ليس بطعاء ولا يخرج في زكاة الفقر لكنه يكال ويوزن وهذا المبيع الذي يكال ويوزن أو يعد أو يذرع لا يصح التصرف فيه بالمعاوضه عند جمهور العلماء قبل قبضه لماذا قالوا قياسا على الطعام بجامع انها كلها تحتاج الى توفيه بالكيل او الوزن او العد او الذرة الحاله الثالثه أن يكون المبيع من غير الطعام ولا يوكل ولا يكال ولا يوزن ولا يعد ولا يذرع وهذا يصح التصرف فيه قبل قبضه بالمعاوضة عند الجمهور كالبيوت مثلا والسيارات ونحو ذلك ولا يصح التصرف فيه قبل قبضه عند جمع من أهل العلم كابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال وأحسب كل شيء مثله فيشمل جميع المبيعات وكذلك عند الشافعي وروايه عن الإمام أحمد واختار هذا ابن القيم اختار هذا ابن القيم وصححه وقال شيخ الإسلام بن تيمية من اشترى شيئا لم يبيعه حتى يقبضه من اشترى شيئا لم يبعه حتى يقبضه وحجة الجمهور ما تقدم من الأحاديث إذ خص فيها النهي في الطعام يعني وردت في الطعام ويلحق بها ما أشبه الطعام وما عدا ذلك باق على الأصل وهو الجواز وأما حجة المانعين فمن ذلك ما جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم سؤال عظيم إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن أخي وهذا من باب الفائدة يذكره أهل العلم أن العالم ينبغي عليه أن يتلطف بالسائل لما في ذلك من أثر للقبول فإذا كان صغيرا يقول له يا بني إذا كان كبيرا يقول له يا أخي وإذا يعني قال له اعلم حتى ينبهه وأن الموضوع مهم فهذا من سنن الأنبياء والمرسلين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه وشيئا نكره في سياق النفي فتعم لا تبع شيئا حتى تقبضه وفي رواية إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه تقبضه إذا اشتريت بيعا يعني أي مبيع فلا تبعه حتى تقبضه رواه أحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم وصحح إسناده الألباني أيضا احتجوا بما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع ان تباع السلع حيث تبتاع وهذا يشمل كل سلعه وهذا الحديث رواه ابو داود وقال الالباني حسن بما قبله وأيضاً احتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وأحسبوا كل شيء مثله والجمهور اجابوا عن هذه الأدلة بأن هذه الأحاديث مطلقة وأحاديث بيع الطعام مقيدة والحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد الحال واحدة فيحمل المطلق على المقيد كما أجابوا بأن المعهودة في السلع التي تباع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب هو الطعام فتحمل عليه والمسألة اجتهادية والادله فيها متقاربة والاحتياط أن لا يتصرف الإنسان في أي مبيع إلا بعد قبضه إلا بعد قبضه لكن يا إخوة هذا كله في التصرف في المبيع قبل قبضه بالمعاوضة لأنه قد يؤدي الى النزاع قد يؤدي إلى النزاع قد يطمع البائع الأول يعني يبيعك السلعة مثلا بمئة فتبيعها أنت بمئة وعشرين قبل أن تقبضها من البائع فيطمع فيقول بدل ما أبيعه بمئة لا أسلمه السلعة وأبيعه أنا بمئة وعشرين فيؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري اما التصرف بغير المعاوضه فجائز مثل الهبه انسان اشترى ارزا ولم يقبضه فقال لفقير اذهب وخذه من البائع يجوز لانه لا يؤدي الى نزاع ولان الاحاديث نص في البيع الذي هو تصرف بالمعاوضة اما التصرف غير الموا... المعاوضة فلا اشكال فيه عند اهل العلم ايضا من صور الغرر بيع المجهول بيع المجهول وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة رواه بهذا اللفظ البزار وإسحاق ابن راهويه وصححه ابن حجر والألباني وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة متفق عليه طيب حبل الحبلة هو جنينها الذي في بطنها والمضامين ما في أصلاب الفحول يعني يقول أبيعك ما ينتجه هذا الفحل قد يكون هناك فحل مثلا من الإبل أصيل أو سباق يعرف يعني بالسباق وله قيمة عالية فيقول له أبيعك ما ينتجه هذا الفحل بمئة ألف بمليون فيبيعه ما في صلب الفحل قبل أن يلقح الأنثى والملاقيح بيع الأجنة في البطول بيع الأجنة في البطول والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل هذا وقد فسر العلماء بيع حبل الحبله بتفسيرات منها أن يعلق بيع سلعة ما إلى أن تلد الناقة ويحمل ما ولدت فيلد أبيعك السيارة إذا ولدت هذه الناقة ما في بطنها وولد ولدها فهذا مجهول فهذا مجهول ومنها أن يعلق بيع السلعة على حمل الناقة وحمل نتاجها تبوا الأول يعلق بيع السلعة على الولد إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها في الصورة الثانية إلى أن تحمل الان الآن الناقة لم تحمل فيقول أبيعك السلعة أبيعك البيت إلى أن تحمل الناقة ثم يحمل ولدها يعني ما تنتجه ومنها أن يعلق بيع السلعة إلى أن تلد الناقة فيقول أبيعك البيت إلى أن تلد الناقة نفسها ليس ولدها وهذه كلها فيها جهاله في الاجل فالاجل مجهول ومنها ان يباع ولد الولد ناقه اصيله حبلى في بطنها جميل فيقول ابيعك ولد ما في هذه الناقة بمئة ألف ليس ولد الناقة ولد ولدها بمئة ألف فهذا لا يجوز من باب بيع حبل الحبل لأنه لأن الناقة قد تلد أو لأن ولد الناقة قد يلد أنثى وقد يلد ذكر قد يلد وقد لا يلد فهنا الجهالة في المبيع ومنها أيضا أن يبيع ولد الناقة الذي في بطنها فيقول أبيعك ولد هذه الناقة بمئة ألف مثلا وهذا أيضا فيه جهالة فهو من باب بيع حبل الحبلة وقد قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين أجمع العلماء على بطلان بيع الجنين فيشمل جميع هذه الصور قال ابن دقيق العيد رحمه الله كأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل أو إلى التشاجر والتنازع كأن السر فيه يعني في منعه أنه يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل أو إلى التشاجر والتناجر أيضاً من صور بيع الغرر ما يسمى ببيع المعاومة أو بيع السنين بيع المعاومة أو بيع السنين وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين رواه مسلم في الصحيح وبيع السنين معناه أن يبيع ثمرة الشجرة عامين أو أكثر يقول ابيعك ثمار هذا البستان سنتين أو ثلاث سنين المعاومة بنفس هذا المعنى هي مفاعله من العام يعني يبيعك الثمر سنتين او ثلاث سنين فهذا الثمر غير موجود هذا الثمر غير موجود ففيه جهاله وهو باطل بالاجماع باجماع اهل العلم لا يصح هذا البيع ومن صور الغرر بيع الثنيا بيع الثنيا على وزن كبرى بيع الثنيا المجهوله والمقصود بالثنيا الاستثناء الاستثناء المجهول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا كما في صحيح مسلم والاستثناء وكما كما يقول العلماء قد يكون معلوما فيقول ابيعك سياراتي الا هذه السياره او يقول ابيعك سياراتي الا السياره التي كذا وكذا وكذا وكذا بما يرفع الجهاله فتكون معلومه فهذه لا باس بها لانه ليس فيها غرر ولا جهاله وقد يكون غير معلوم فيقول أبيعك سياراتي بمليون إلا سيارة واحدة هل هي هذه أو هذه مجهولة وهذا فيه غرر فلا يجوز ولا يصح ومن صور الغرر التي يمكن أن تؤدي إلى النزاع بيع ما ينمو ويزداد بيع ما ينمو ويزداد مثل الصوف على ظهر الدابة الصوف على ظهر الدابة ينمو ويزداد واللبن في الضرع فاللبن في الضرع يزيد و. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمره حتى تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني وهو صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا لكن قال جمع من أهل العلم يتقوى المرفوع بالموقوف يتقوى المرفوع بالموقوف وذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى حرمة بيع الصوف على الظهر لهذا الحديث وللجهالة لأن الصوف إذا بيع يزداد فتكون كميته عند العقد مجهولة وذهب أبو يوسف من أئمة الأحناف وأحمد في رواية رحم الله الجميع إلى أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط قطعه فورا يقول يصح أن يباع الصوف على الظهر بشرط أن يقطعه فور العقد لماذا ليخرج من الجهاله فلا تكون هناك جهاله وحمل الحديث على التبقيه بانه يبقى بعد العقد فيؤدي هذا الى الزياده كذلك ذهب جمهور اهل العلم من السلف والخلف الى منع بيع اللبن في الضرع الى منع بيع اللبن في الضرع لهذا الحديث ولأنه يزداد وذهب المالكية في الجملة إلى جواز بيع اللبن في الضرع قالوا لأن العرف جرى بالتساهل فيه فلا يؤدي إلى النزاع قالوا العلة عن النهي عن بيع اللبن في الضرع أنه يؤدي إلى النزاع حلبت كذا ما حلبت كذا لكن جرى العرف بالتساهل فيه فالناس يقبلون ما يأتي فلا يؤدي إلى النزاع والأظهر والله أعلموا قال الجمهور أنه لا يجوز بيع اللبن فيه الضرعي وهنا تأتي مسألة أشير إليها وهي مسألة استئجار الدابة من أجل اللبن لا يشتري اللبن يستأجر الدابة لمدة أسبوع أو أسبوعين يريد لبنها الجمهور على أن الاجاره مثل البيع ما دام أن المقصود هو اللبن فالاجاره لا تصح وهذا جزء من أن القصود مؤثرة في العقود لكن شيخ الإسلام تيميه رحمه الله يرى جواز هذا يرى جواز استئجار الدابه من أجل لبنها لأن النهي إنما ورد عن البيع والإيجارة تخالف البيع والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقوى لأن الجهالة حاصلة هنا سواء كانت إجارة أو كانت بيعا والعله إنما هي في الجهالة ومن, بيع ومن صور بيع الغرر التي قد تؤدي إلى النزاع بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع متفق عليه ووجه النهي يا إخوة أن الثمرة لا تكتمل إلا إذا بدا صلاحها وإلا فقد تتلف قبل بدو الصلاح فيؤدي ذلك إلى النزاع وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قيل وما تزهى قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال صاحبه يعني إذا بيعت قبل بدو صلاحيا قد يمنع الله الثمرة ما تخرج فبما يأخذ أحدكم مال صاحبه أو مال أخيه والحديث متفق عليه فهذا يدل على النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها والمقصود ببدو الصلاح يا إخوة بالنسبة للرطب أن يحمر أو يصفر وبالنسبة للحب أن يشتد وبالنسبة للعنب أن يبيض فيظهر فيه الماء وليس المقصود أن يبدو الصلاح في كل الشجرة لأن هذا مما يتعذر وإنما المقصود أن يظهر الصلاح في الشجرة بل الصحيح أن يظهر, أن يظهر الصلاح في جنس الشجرة يعني إذا كان النخل اجناس أجناس يعني فيه منه برحي مثلا وفيه من خلاص وفيه إذا ظهر الصلاح في جنس البرحي جاز بيع ثمره إذا ظهر الصلاح في جنس الخلاص جاز بيعه لأن العادة أن الصلاح فيها يتتابع العادة التي يعرفها أهل الزرع أن الصلاح يتتابع فإذا وجد الصلاح تتابع في جنسه وهذا الصحيح الذي عليه جمع من أهل العلم بقي عندنا في هذه القاعدة في منع ما يؤدي الى النزاع مسألة بيع البيع مسألة البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم فإن البيع على بيع المسلم مما يؤدي إلى النزاع والشقاق والخلاف بين المسلمين وكذلك السوم على سومه فلا يجوز ولا يصح بيع على بيع المسلم مثاله مثلا أن يقول أحد لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة شخص اشترى توبا بعشرة وحصل الرضا والركون فيأتي شخص فيقول بكم اشتريت هذا قال بعشرة قال لا انا ابيعك بتسعة تعال انا ابيعك بتسعة هذا بيع على بيع اخيهي وكذلك لو قال انا اعطيك اجود منه بعشرة باعك هذا بعشرة أنا عندي أجود منه لعشرة أبيعك أجود منه بعشرة هذا أيضا من بيع المسلم على بيع أخيه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض على أن لا نافية وجاء في رواية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض لا اذا كان فيه عيب بحيث يرد بالعيب فهذا شيء اخر لكن يأتي وقد سننبه على بعض الصور حصل الرضا والركون فيقول انا ابيعك بكذا لكي يشتري منه كذلك الشراء على الشراء ما يجوز ولا يصح ان يشتري المسلم على شراء المسلم كقوله مثلا إذا اشترى مسلم بتسعة يقول للبائع أنا اشتري بعشرة عليه بعشرة وقد حصل الرضا والركون بكم هذه السلعة قال بعشرة قال لا بتسعة قال بعتك حصل الرضا والركون ولم يلزم العقد نزاروا في المجلس فيأتي يقول أنا اشتريه منك بعشرة أنا اشتريه منك بعشرة فهذا من باب الشراء, الشراء على شراء المسلم لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض فإن قلنا سابقا يا إخوة إن البيع يطلق على البيع ويطلق على الشراء ولأن فيه اضرارا بالمسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار والصحيح أن الحديث ثابت وهذه ان شاء الله قاعده كبرى سنتكلم عنها غدا وهو ان شاء الله وهو منع ما يؤدي الى الضرر في البيوت اليوم قاعدتنا في منع ما يؤدي الى النزاع غدا ان شاء الله ستكون القاعده احدى القواعد وليست هي القاعده الوحيده في منع ما يؤدي الى الضرر الضرر الخاص او الضرر العام ب المجتمع سنبين إن شاء الله صور هذا قال النووي رحمه الله أجمع العلماء أجمع العلماء على منع البيع على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وكذلك حكى الحافظ بن حجر رحمه الله الاجماع على هذا وهذا الاجماع على التحريم اما الصحه يعني الفساد اذا وقع لم يقع عليه اجماع فبعض اهل العلم يرون انه محرم لكن ان وقع فهو صحيح إذن ينبغي أن نتنبه يا إخوة أن الإجماع الذي يحكيه العلماء إنما هو على التحريم أما الصحة فشأن آخر هذا إذا كان البيع في مجلس العقد بعد حصول الرضا والركود أما إذا كان بعد مجلس العقد بعد مجلس العقد تم العقد لزم وقال بكم اشتريت هذا قال اشتريته بعشرة قال لو جيت عندي بتسعة أنا أبيعك بتسعة فبعض اهل العلم يقول كذلك هذا لا يجوز لأنه يوغر الصدورة إنسان اشترى من بائع بعشرة فيأتي شخص يقول لا بتسعة يوغر صدره على البائع وإن كان هذا لا يضر البيع لأن البيع قد تم لكن الصحيح أنه بيع جديد أنه بيع جديد وعرض جديد وسوم جديد ليس له علاقة بالبيع الأول طيب اذا كان البيع او السوم قبل الرضا والركون كما يسمونه الان بالمصطلحات في حاله العرض ما ركن البائع إلى المشتري ولا المشتري إلى البائع ولو لم يكن في المزاد لكن لم يحصل الركون حتى الآن فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بحرام يعني يقول بكم هذه السلعة قال بعشرة قال قبلت حصل الرضاء والركون لا يجوز هنا التدخل لكن قال بكم هذه السلعة ويوجد بائعان قال بائع بعشرة قال الآخر عندي بتسعة ولم يحصل الرضا والركون هذا الصحيح من قول أهل العلم من أقوال أهل العلم أنه جائز أنه جائز لماذا؟ لأنه ليس فيه ظلم ولا ضرر وإنما هذا معروض في السوق فهو كما يعرض البائع سلعته هذا يعرض سلعته وهذا يعرض سلعته لكن بالمناسبة لا يجوز أن يعيب سلعة الآخرين من أجل أن يروج لسلعته ما يقول مثلا الطيب عندي والبطال عن جاري لأن هذا يؤدي إلى المزاع وفرقة القلوب لكن يمدح سلعته لا بس ذكرنا للأخب القليل مسألة النصيحة هذه الأصل فيها الجواز لكن يلاحظ فيها القصود أيضا وإذا كان قصده النصح للمسلم يعني هذه السلعة معروفة فيها عيوب فيقول له هذه السلعة فيها عيوب ليس قصده أن يشتري من وإنما قصده النصيحة للمسلم فهذا جائز أما إذا كان قصده أن يبيع على بيع أخيه فهذا لا يجوز هذه خلاصة ما يمكن أن نسرده في مسألة قاعدة المنع مما يؤدي إلى النزاع غالبا في البيع فمتى ما وجد في صورة البيع أنه في الغالب يؤدي إلى النزاع فالأصل أنه ممنوع غدا إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن قاعدة الضرر وقاعدة الخيار إن شاء الله بحول الله وقوته ولعلنا نقف هنا ونجيب عن الأسئلة إن شاء الله والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أستعدنك شيخنا قبل طرح الأسئلة فتنبيه على بعض الأمور وذكرها الامر الأول فيما يتعلق بالاستبيان أيها الإخوة الذي وزع عليكم نرجو تكرم بتسليمه إلى الأخ عبد الله الجسمي هنا لمن قام بتعبئته. الامر الثاني وأستأذن شيخنا فيه وهو عدم مقاطعة الشيخ أثناء الشرح والامر للشيخ إن كان يوافقني أم لا لكن أنا أعرف من خلال دراسة عند الشيخ أنه لا يحب هذا هذا الأمر مما يؤدي إلى الآثار السلبية أثناء قط الشرح. الأمر الثالث شيخ هنا طلب عندنا أحد الأخوة يقول السائل الأخ المرسل الورقة قد ابتلي حقيقة بالسحر عظيم مما أدى إلى فقد عقله فيطلب منكم بارك الله فيكم أن تدعو له وأن يرد الله عز وجل إليه عقله وأن يعافيه قد وصلت ايضا بعض الرسائل ان هناك أيضا من بعض الأخوات اللاتي يحضرون الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر ايضا فيلتمسنا منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الأول حفظكم الله يقول السائل هل المطعم البوفيه الآن المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من ابواب الغرر؟ الحمد لله أولا بالنسبة لما أشار إليه فضيلة الشيخ, الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من أعرفه منذ أن كان طالبا في الجامعة ولله الحمد منها أعرفه بالخير والسنة صلى الله عز وجل أن يثبتني وإياه عليها فلا خير لنا إلا فيها من قضية المقاطعة أثناء الدرس حقيقة أنا لا أحبذها لاني لا أستطيع أن أفتحها للجميع فإذا سمحت لواحد ثم لم أسمح للآخر أخشى أن يقع في قلب أخي شيء ونحن نحافظ على قلوب إخواننا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا والله إني أحيانا أخشى من الابتسامة أن أبتسم في وجه أحد إخواني ومن غير قصد لا أبتسم في وجه آخر فيقع في قلبه شيء والذي ينبغي علينا أن نكرم طلاب العلم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه صفان بن عسال قال جئتك أطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم فمن هذا الباب منذ القدم وأنا يعني لا أحب المقاطع أثناء الدرس حتى لا لأن لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في القلب بالنسبة لما ذكره الإخوة من السحر أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنهم هذا البلاء وأن يثبت لهم الأجر ويذهب عنهم الضر وأوصي أولياءهم بكثرة القراءة كثرة القراءة والصبر فإن القراءة المستمرة جربنا مرارا أنها نافعة جدا بحول الله قوته وكم من شخص كان مبتلى بالسحر حتى كان لا يستطيع أن يتصرف في حياته قرئ عليه وقرئ عليه وقرئ عليه فلم يظهر هذا إلا بعد فترة ثم شفي بحمد الله فسأل الله عز وجل أن يعافيهم ويرفع عنهم البلاء وعن كل مسلم وأن يثبت لهم الأجر ويذهب الضر بالنسبة لهذا السؤال ما يسمى بالبوفيه المفتوح وهو أن يكون هناك طعام موضوع ويدخل الإنسان بثمن معين ويأكل ما شاء فهنا بعض أهل العلم يقولون إنه حرام لأن فيه غررا وجهالا وجهالا فلا يدر كم سيأكل وبعض أهل العلم يقولون إنه جائز وذلك لوجهي. الوجه الأول أنه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة أن الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عن العادة فأل ربما أن أصحاب هذا البوفيه إذا رأوا من يخرج عن العادة منعوه. فيقولون هو معروف بالعادة والوجه الثاني أنه جرى التساهل فيه فلا يؤدي إلى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل ويأكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا والبائع كذلك فلا يؤدي إلى النزاع والعله في منع البيع من الغرر أنه يؤدي إلى النزاع وقد كنت متوقفا في المسألة وأذكر أن الشيخ يوسف سألني عن هذا عند المسجد الذي أدرس فيه فقلت له أنا متوقف والذي ظهر لي والله أعلم الآن القول بالجواز يقول أحسن الله إليكم إذا قلنا أنه يشترط البلوغ وأن الصبية لا يصح بيعه ثم قلنا بالاستثناء في بعض الحالات فلما يصبح شرطا ولماذا لا نقول بصحة البيع وأنه موقوف على الإذن لا هو ليس موقوفا على الاذن الأصل أنه ممنوع وأنا ذكرت لكم سابقا أن إذا ذكرنا في القواعد الأصل فمعنى ذلك أنه القاعدة المستمرة ولكنه قد يستثنى منه ويترك فالأصل هو المنع لانعدام آلة الرضا أو نقصها إلا ما, يدل الأ... ما تدل الأدلة الشرعية على جوازه إما بخصوصها أو عمومها نعم يقول حسن الله عليكم نرجو التكرم بإعادة قول الترمذي في تفسير مسألة البيعتين في بيعة توضيح قول الترمذي هو ما ذكرته سابقا وذكرته اليوم وهو أنه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذا الثوب حاضرا بخمسين ومؤجلا بمئة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا أما إذا اختار المشتري أحد الثمانين وتعاقد عليه فلا يضر نعم أقول بارك الله فيكم هل يمكن أن يضاف من صفات الشرط الصحيح أن يكون مقدورا عليه عرفا لأنه قد يكون مباحا وفيه منفعة ولكن غير مقدور عليه أو فيه كلفة ما تصور هذا في الشروط يعني ما تصورت هذا في الشرط؟ فأ... أ... ما أتصور هذا في الشروط ولذلك لا أعرف أن العلماء ذكروا يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع ووسائل اتصال الحديثة وأنه اشترط أن لا يكون المبيع من السلع التي اشترط فيها التقارب فهل يدخل في هذا من يقوم بإرسال النقود إلى بلد آخر ترب تبرعا أو مقابل منفعه عن طريق شركات الصرافة؟ أو البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم أحيانا قد وصلت أيضا بعض الرسائل إن هناك أيضا من بعض الأخوات التي يحضرن الدرس منها من بها مس ومنها من بها سحر أيضا فيلتمسنا منكم حفظكم الله الدعاء للجميع السؤال الأول حفظكم الله يقول السائل هل المطعم البوفيه الآن المنتشر في المطاعم وغيرها يعد من أبواب الغرر الحمد لله أولا بالنسبة لما أشار اليه فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ يوسف الحمادي وهو من أعرفه منذ أن كان طالبا في الجامعة و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 منذ القدم وانا يعني لا احب المقاطع اثناء الدرس حتى لا لان لو فتحت الباب لن نستمر ولو سمحت لواحد دون واحد سيؤثر هذا في القلب بالنسبة لما ذكره الاخوة من السحر اصر عز وجل باسمائه الحسن وصفاته العلى ان يرفع عنهم هذا البلاء وان يثبت لهم الاجر ويذهب عنهم الضر واوصي اولياءهم ب.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 فهنا بعض أهل العلم يقولون إنه حرام لأن فيه غررا وجهالا وجهالا فلا يدرى كم سيأكل وبعض أهل العلم يقولون إنه جائز وذلك لوجهه الوجه الأول أنه معروف بالعادة يعني معروف بالعادة أن الناس يأكلون كذا وقل من يخرج عنه العاده ربما ان اصحاب هذا البوفيه اذا راوا من يخرج عن العاده منعوه فيقولون هو معروف بالعاده والوجه الثاني انه جرى التساهل فيه فلا يؤدي الى النزاع لا المشتري ولا البائع فالمشتري يدخل وياكل ويختار لنفسه ويخرج راضيا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 قول الترمذي هو ما ذكرته سابقاً وذكرته اليوم وهو أنه تفسير السلف للبيعتين في بيعة وهو أن يقول أبيعك هذا الثوب حاضراً بخمسين ومؤجلاً بمئة وينصرفان على هذا يعني يقع العقد على هذا أما إذا اختار المشتري أحد الثمانين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 ما أتصور هذا في الشروط ولذلك لا أعرف أن العلماء ذكروه. يقول بارك الله فيكم ذكرتم تحت القاعدة الثانية العبرة في القصود للمعاني في العقود عفوًا للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني مسألة البيع ووسائل اتصال الحديثة وأنه اشترط أن لا يكون المبيع من السلع التي اشترط فيها التقابض فهل يدخل في هذا من يقوم بإرسال النقود إلى بلد آخر تبرعا أو مقابل منفعه عن طريق شركات الصرافه أو البنوك حيث يستلمها المستلم في ذلك البلد بعملة ذلك البلد الآخر وقد يتأخر التسليم أحيانا